Allahu أكبر Alhamdulillahi rabbil alamin. én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, círát azzal, akit engem اذبؤا وائنا لابراهيم ما كان البيت ان لا تشرك في شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتون كرجالا لِفَجِّ عَميِّقَ لِيَشْهَدُوا مَا نَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ رَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُ رَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ويأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شرمات الله فهو خير له عند ربه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 انما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به في مكان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 وبشر المخبئين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون والبدن جعلناه لكم لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فواف فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فخلوا منها واطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لا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 خوال كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ذيارهم لا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ اَمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ عَنِ المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور. الله أكبر الله